أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فلا ظل Craig naku <تصفيق> أنتم وآبا وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ لَبَأَ a ə وقد وَالَّذِي هُوَ يُطَعِمُنِي وَيَسْقِيمِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُمْ əzizim li khalaqani fa hadini زَمَر يُمُتُ فَهْوَ يَشْفِي وَالَّذِي وَإِذَا مَرَّتْ طُوفَانُ وَاشْفِينِي وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي وَالَّذِي أَقْوَامُ أَيُّ رَبِّ لِي خَطِيئَ او مديد رب بغلي عقما لو الذي خلقني فهو يهدي والذي ضع يطعمني يع إذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين الذي <تصفيق> خلقني <تصفيق> الذين اقموا الصلاه hayqani bis رب هب لي حب من صالحين وجعل الليل صدق في الاخر واجعلني من ورثة جمة النعيم واغفر لأبي إنهم كان من الضالين ولا يوم, يوم لا أبلي حكما وألققني بالصالحين وجعل لي لسان صدق Rabb-i həbəli həkmə ذل <تصفيق> ولا تزني يا وَأُخْفِيتَ لِأَبِي إِنَّ رب بها بليق من ولقني بالصالحين رب بهذه الحب ما وَآعقبس صال إين جَنَّتِنَا عَيْنٌ وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ من الله ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال لامنت الله بقلب سبيل واغفر جَنَّتُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ يَوْمَ فَتِيرَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ يَوْمَئِذٍ الله بقلب سليم وأزلفتني جنة للمتقين